قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح والصمت عن جاهل أو أحمق شرفون وفيه أيضا لصون العرض اصلاح أما ترى الأسدى تخشى وهي صامتة دون والكلب يخسى لعمري وهو نباح